بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة كنا في الحلقة الماضية استعرضنا جملة من الأسئلة التي سألها الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب أو في مسائل الصيام ونستكمل بإذن الله في هذه الحلقة ما يتيسر من أسئلتهم رضوان الله عليهم فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على الرخصة في ذلك وقد جاء في رواية أخرى من حديث بن حمزة, حمزة بن عمل الأسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا بأس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذه مسألة معروفة بين أهل العلم عن حكم الصوم في السفر وأرجح الأقوال أن الأفضل يعني هذا القول الذي تجتمع به الأدلة إن شاء الله تعالى أن الأفضل للإنسان إذا لم يشق عليه الصوم في السفر فإن الأفضل له أن يصوم لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه كان يصوم في السفر وأنه لم يكن يفطر إلا إذا وجد داعل لذلك فهذا هو الأصل ولأنه أسرع في إبراء الذمة إلى غير ذلك من المصالح فإن وجدت مشقة ولو كانت يسيرة فإنه ينبغي للإنسان أن يبادر وأن يفطر أخذاً بهذه الرخصة التي تصدق الله سبحانه وتعالى بها على عباده ورخص لهم فيها ولهذا قال في حديث حمزة هذا إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهذا يدل على التخيير لكن حاله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا تدل على أنه لم يكن يجد مشقة ولذلك كان يصوم صلوات الله وسلامه عليه ومن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث العباس عباس فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فدين الله أحق أن يقضى وهذه صورة تتكرر أو يقع السؤال عنها أيضا ويعني لأن بعض الناس مثلا يقول إن أمي ماتت ولم تكمل شهر رمضان أو أبي مات ولم يكمل شهر رمضان أخي أختي وغير ذلك من الأسئلة والواقع أنما أنما أن الصوم الذي يتركه الموتى نوعا صوم واجب بأصل الشرع وصوم واجب بما التزمه الإنسان على نفسه فالصوم الذي التزمه الإنسان أو نذره فإنه وكذلك الذي وجب أيضا بأصل الشرع فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه وهذا الحديث حمله جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم على سبيل الاستحباب لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى فلا يحمل الإنسان تبعة غيره أو ذمة غيره والصوم ليس مالا يبدل أو حجا حتى يدفع كما في هذه الصور بل الصوم عبادة بدنية متعلقة بالشخص نفسه ولهذا أخذ أهل العلم أن هذا محمول على الاستحباب فقط أن هذا توجيه الحديث في حديث عائشة من ماتوا عليه صيام أن هذا مستحب لا واجب لعموم قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا الحديث خرج مخرج الجواز بمعنى أنه لو تطوع أحد من أهل البيت فصام وليه فإنه مأجور ومشكور على ذلك لكن الشأن هنا في الوجوب هل يجب أن يصوم عنه أحد أو لا يجب؟ الأقرب أنه لا يجب على أحد من أوليائه وورثته أن يصوم عنه ولو بقي عليه شيء من رمضان لكن لو قدر أن هذا المريض الذي مات أو هذا الميت الذي مات كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه وكان قد أُفتي أو كانت حاله تستدعي أن يطعم عن كل يوم مسكينا هنا يقضى لأن هذا الإطعام يمكن قضاؤه بخلاف الصوم المتعلق بالبدن فلو مات وعليه بقية من أيام أدركها ولم يكن لم يطعم عنه في وقتها فإنها تخرج من تركته وكذلك أيضا من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي هرائح رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقاك أتم صومك والحديث في الصحيحين من غير هذه القصة لكنني عورت هذا الحديث لصيغة السؤال الذي فيه والحديث في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفي هذا الحديث من الفقه أن من شرب أو أكل صا أو شرب أكل ناسياً وهو صائم فإنه يتم صومه وقد قاس العلماء رحمه الله تعالى على ذلك سائر المحظورات في الصيام بل سائر المحظورات في العبادات كما هو قول المحققين من أهل العلم ونعني بالمحظورات أي المنهيات فلو أن إنسانا مثلا أكل أو شرب أو حتى جامع أهله ناسيا في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه ويتم صومه وحينما نقول المحظورات في العبادات مثل ما لو أن إنسانا قتل صيدا وهو محرم وكان ناسيا فإنه لا شيء عليه لأن الله سبحانه وتعالى إنما رتب العقوبة على من كان متعمدا أما ما يتعلق بالإتلاف فهذا شأنه آخر يعني قيمة المتلف هذه تعوض لمن قتل صيده أو لمن قتلت بهيمته إن كانت هذه البهيمة مملوكة المقصود من هذا الحديث أن فيه حكما فقهيا وفيه أيضا إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة قال الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل لقد فعلت وعلى هذا فكل من فعل محظورا في الصيام ناسيا أو جاهلا فإن صيامه صحيح وعليه أن يتم صومه فإن كان قد أكل أو شرب فلنقل له إنما أطعمك الله وسقاك لكن لو رأى الإنسان أخاه المسلم يأكل ويشرب في نهار رمضان فلا يترك ويقول دعه يتمتع برخصة الله لا بل عليه أن يذكره إن كان ناسيا أو يعلمه إن كان جاهلا أو يذكره إن كان ناسيا فإنه فإن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب في باب الصيام ما وقع لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث في الصحيحين حينما نزل قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمد عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى عقالين أسود وأبيض فكان يأكل ويشرب حتى يتبين له ويتميز هذا الخيط من هذا الخيط أو هذا العقال من هذا العقال فذهب يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله فقال ممازحاً له عليه الصلاة والسلام أو مداعباً له إن وسادك إذا العريض يا حاتم والمعنى أنه سيدخل عليك النهار وأنت تأكل وتشرب ثم بين له عليه الصلاة والسلام معنى حتى يتبين قال إنما مذاك سواد الليل وبياض النهار وفي هذا الحديث من العلم أن الصحابة رضي الله عنهم والوحي يتنزل قد يقع منهم اجتهاد ويكون هذا الاجتهاد خاطئا، ويصح ويتبين خطأه من صوابه يتبين بنزول الوحي أو بتسديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا الاجتهاد، وفيه أيضا شاهد لما أشرنا إليه قبل قليل، وذلك أن عدي رضي الله عنه بقي كما هو ظاهر بقي أكثر من يوم وهو يأكل ويشرب استنادا على هذا الفهم الذي فهمه وهو خطأ. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الأيام وهذا موافق تماما لما تقدم في حديث أبي هريرة في شأن الأكل والشرب ناسيا فإنه يأكل ويشرب فإنما أطعمه الله وسقاه وهكذا جميع المحظورات التي تفعل في الصيام أو في غيره من العبادات كما أشرنا فيما سبق ومن فوائد هذا الحديث أن على الإنسان إذا فهم فهما إذا فهم فهما فعليه أن يستفتي أهل العلم لأنه قد يكون فهمه خاطئا وهذا الحديث شاهد لما قررناه في أكثر من لقاء فيما سبق من أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم بمعزل عن السنة فإن عدي رضي الله عنه كان عربيا وكان من أهل اللسان لكنه لم يأت من جهة فهم اللسان إنما جاء من جهة فهم تطبيق الآية على الواقع فظن ظنا ثم تبين أن ظنه ثم تبين أن أن ثم تبين له رضي الله عنه أن ظنه ذاك كان خطأا. إذن لا يمكن أن نفهم القرآن الكريم الفهم الصحيح وعلى الوجه السليم حتى نجمع بين القرآن والسنة. فتصور لو أن إنسانا أخذ هذه الآية الكريمة وطبقها كما طبقها عادي فإنه سيكون حينئذ مخطئا بلا ريب بدلالة هذا الحديث الشريف. ومن ومن سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في أبواب الصيام ما جاء في حديثه بقتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر كله يعني إطباقي لا يفطر أبدا إلا في أيام العيدين وما يحرم صومه من الأيام وهو ولا أعلم ولا ولا يوجد في الشريعة صيام يحرم أيام يحرم صيامها إلا العيدان فلو أن أو أيام أيضا فلو أن إنسانا أقسم أو أق أو أراد أن يصوم الدهر كله سأله سئل هل هذا الفعل صحيح فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا لهذا السائل لا صام لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر ثم عرشد النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه شار إلى أن هذا أمر غير مرغوب فيه أمر غير مرغوب فيه أولا لأنه ليس الأكمل هذه واحدة والأمر الثاني أنه في الغالب أنه يترتب عليه ضعف في البدن ويترتب عليه قد يترتب عليه تقصير خصوصا عند كثير من الناس نعم قد يوجد نوادر من الناس لا يؤثر فيهم الصوم ولكن هذا قليل والعبرة بعموم, الـ الـ بعموم الناس وبغلبتهم. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق إلى الصوم الأفضل وهو صوم داود وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أو عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال هي كصوم الدهري صيام ثلاثة أيام ورمضان إلى رمضان هذه تعدل صوم الدهري كله ووجه ذلك أن ثلاثة أيام إذا ضربنا كل يوم في عشرة الحسن بعشر أمثالها ثلاثة أيام تكمل شهرا كاملا مع رمضان يكون بهذا كأنما صام الإنسان جميع السنة جميع السنة دون أن يقع في محذور أو يقصر في حق ذي الحق وهذا في الحقيقة إذا استمر عليه الإنسان فهو على خير عظيم ويكون قد طبق القاعدة النبوية أدومه وهو إنقل ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي التي قبله هذه أيها الأخوة فضائل عظيمة جدا لأيام قليلة فعلى المؤمن أن يبادر وأن يغتنم صيام هذه الأيام إذا مرت به فإنه لا يدري أن يدركها في العام الثاني أم لا وانظر أيها الأخوة والأخوات صوم يوم الواحد يقع به هذا التكفير لهذه الذنوب في سنتين أو في سنة كاملة إنه لمحب فضل الله عز وجل وإلا لو تأمل الإنسان وقاسها بالمقاييس المادية المحسوسة لقال إن صوم يوم مقابل عشرة أيام مثلاً لكن الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم وهذا دليل على أن هذه الأيام عظيمة القدر والشأن عند الله عز وجل لما رتب على صيامها من الثواب الجزيل أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن لا يحرمنا وإياكم فضله وأن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته ويلان أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته